بسم الله الرحمن الرحيم طاف و ا ل ق ر آ ن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 افلم يعظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج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 فانبسنا به, به جنات وحب الحصيد والنقل ب ا ت ق ا ت لها ط ل ع نضيد رزقا للعباد و أ ح ي ي ن ا به ب ل د ة ميتا كذلك ا ل خ ر و د كذبت قبلهم قوم نوح و أ ص ح ا ب الرس وثمود و ع ا د و ف ر ع و ن و إ خ و ا ن لوط و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ا فبصرك ل ي وقال م قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب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 هذا ما توعدون لكل أ و ا ب خ ف ي ظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء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 في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كان أ ولقد أ ى السمع وهو ه ش ي ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه و أ د ب ا ر السجود واستمع يوم ينادي المناد ي من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة بالحق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 فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد